ش و الصوت يا ولد يا الله تجنبنا ش ر ه اكره هذه السيارات بالذات روح منها يا مزعج انت وسيارتك ا ل خ ا ي س ة والله واطلع لك أعرف أطلع كيف لك انت ل ل ه شنت راية ها؟ ها؟ انت شلت؟ ابعد لا تلحق ورايح س ل ا م عليكم كيف حالك هلا وعليكم السلام بخير الحمدلله أ م ر ن ي كيف أ ق د ر أ س ا ع د ه اسمع ياخوي يا الشخص فيه م ش ك ل ة ويطلع صوت قوي أ ب غ ا ك تشوف لي حل وتعدل على ر أ س ي شكمان أ ب ش ر أ ب ش ر ما ك ل ب ت شي ع ط ن ي ش و ي ة وقت و أ ك و ن صلحته لا تشيل هم هذا عملي كفو بس اول م ر ة نشوف طفل في عمرك فاهم في هذا المجال كم صارلك شغال في ه المجال صار لي يومين كذا يومين وش تقول أ ن ت وش يومين يا ورع أ ب ع د أ ب ع د عن ا ل ش ا س أ ب ع د انقلع مبغاك تخربلي ا ل ش ا س اهدا أ ن ت ولا تقول ورع يا ورع تراني فاهم في ا ل ش ا س أ ك ث ر منك بعدين اصبر وشوف ا ل ن ت ي ج ة لا تحكم علي ه من ا ل آ ن طيب طيب نشوف آ خ ر ت ه ا معك هي شوف ا ل ن ت ي ج ة و م ر ة ث ا ن ي ة لا تحكم على الشخص وانت ماتعرف عنه شي ء مثل ما يقولون لا تحكم على الكتاب من غلافه عزل الله انك كفو والمعذره وسموها منك ياخوي ولك مني اللي ت ط ل ب ه رب رزقني باللي في بالي يالله ا الله, الله كما اتمنى اني أ م ت ل ك ش ع ص نفسي أ ع ي ش ه ذ ه ا ل ل ح ظ ة نفسي أ ه ج ل وافحص و أ ع م ل كل ما يطلع في بالي نفسي أ ل ت ق ي بالشباب نطلع البر و ن ر و بإذن الله موسيقى ا رح أ ت ادري ل ل هلا هلا وعليكم ح ا يا عب؟ السلام م بخير لله ولدي اسمع يا ولدي هذا محل هذا يا يا ي اسمع ا س ا وما عندنا ت فقط قسم ل ل د ر ادري ج ا الهوائية يا ت ل و رح رح ي ح الله س ت ر ع ل يا ك خ ل ن نشوف شغلي ادري ادري يا عم الله يهديك وانا جاي لان هذا البحر يبيع سيارات وجيتك لانك الوحيد اللي تبيع سيارات نوع شاص في مدينتنا لذلك جيتك و د ي اشتري منك شاص ممكن اعرف الاسعار اعذرني يا ولدي في ا ل ب د ا ي ة فهمتك غلط ا ل أ س ع ا ر تختلف من س ي ا ر ة إ ل ى س ي ا ر ة ب و ل وش الي ل عاجبك و إ ن شاء الله ما رح نختلف ودي ها ل ش ا س ة الاسود ودي سعر مناسب وبدفع الفلوس الحين س ي ك ل حقي خلها عندك احتفظ فيها لين اجرب الشاس وارجعلها ي ب يا ولدي توكلنا على الله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 تعرف كيف أطلع كيف لك انت ل ل ه جنيت ابعد لك تلحق ورايي تعبت وانا ا ر ق ض تعبت وانا ا ر ق ض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 انا لازم اقف عند ح ج ه س ع ا ل هنا يورح وخليني اعلمك درس ما تنساه The i the s e the d t o u i l s in d e l n e the d i l o u s e i l t h o u t e d e v i s n t o u s h l t e o s e e i l the o l in t e h s e n d e v i l e o n e house, l s in s h devil's h e o u s t i l s n the h o u s h e d e i l s t